هonders worked list بالطبع ونبدأ إن شاء الله لقدمكم da berenilla Na koltub wal hadaf Homili <تصفيق> سمع نصف مدرد انا شبق التفجيل يعني بسدى كله بيس. لسا مدعناش بسا مدعناش لسا راحط لازبط المكتب عشان نبدأ ان شاء الله بسم الله بسم <تصفيق> الله صنال <تصفيق> الاسراء صح كده ان الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله اه نبدا الله الرحمن الرحيم والصلاه الله المبعوث رحمه لخلق لا ثم ما بعد فلازمنا بحمد الله وطوله وفضله في قسم الدعوه مع كتابه العظيمه الجنه والنار للدكتور حشام الزغيري ووصلنا بصد الله سبحانه وتعالى سفحة خمسين لقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمية وبقمة وصمة مأواهم جهنم وكلما خبت زبناهم سعير معي قال ابن رجب قال ابن عباس كلما تفق اوقدت وعلى ابن عباس خبت وسكنت وعلى ابن كتيبة خبت النار اذا سكنا لهب اهار وفصلت <تصفيق> بسماعني كده اكتب واحد واحد اثنين ثلاثة واحد مش سامع اربعة اربعة سمعين واحد مش سامع واحد يقطع اثنين يقطع تمام هو كده اللي بيقطع بقى اللاهب من عنده تمام طيب نكمل بيقول ايه بقى وقال ابن قطيبة قبت النار اذا سكن لهبها فاللهب يسكن والجمر يعمل وقال غيره من المفسرين لا انا مش بسجل لان انا مش بدي من الجهاز انا بدي من الموبايل فما فيش تسجيل عندي خير خير احنا متى مش هنطول يعني طيب نبدأ من اول نقرأ الثاني قال ابن رجب قال ابن عباس كلما اطفقت اوقدت وقال ابن عباس خبت وسكنت وقال ابن كتيبة خبت النار إذا سكن لهبوها فاللهب يسكن والجمر يعمل يعني ما يكون في نار واللهب نفسه مش موجود لكن ما الجمر موقد وبيعمل ولونه احمر كده بس مش مطلع لهب ده ايه خبت وقال غيره من المفسرين تأكلهم فإذا صاروا فحما ولم تجد النار شيئا تأكله اعيد خلقهم خلقا جديدا فتعود لأكلهم يعني القول بتاع المفسرين ده بيقول ان انها تخبو النار تخبو ليه لان هم تفحموا mm -hmm. فمفيش حاجه تاكلها تمام فتخبو لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يخلقهم خلقا جديده ويرجع لهم اللحم والعظم ووهو بقى فيقوموا ايه ساعتها النار تأكل فيهم مرة أخرى وقوله زدناهم سعيرة أي نارا تسعر وتلهب وقرأ عمر ابن عبد العزيز ليله في صلاته صورة والليل إذا يغشى فلما بلغ قوله فأنذرتكم نارا تلظى بكى فلم يستطع أن يجاوزها مرتين أو ثلاثة ثم قرأ صورة أخرى غيرها يعني سيد عمر ابن عبد العزيز لما قرأ قرأ فأنظرتكم نارا تلظة ما قدرش ان هو يعدي الآية فقعد يردد مرة واثنين وثلاثة مش قادر يعديها فتركها آية تانية صورة ثانية لأنه لم يستطع ان يكمل قراءته من تأثيره وبكائه من الآية وده طبعا يعني ذكره في هذا الموضع يعني مؤشر أو له إشارة يعني كم كان حاله سلفنا الصالح مع كتاب الله عز وجل يعني تخيل نحن نقرأ كده ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميه وبقمه وصمه انت تخيل نفسك كده بأن انت مسحوب على وشك أو ماشي على واجهك وأعمل ترى وأصم لا تسمع وأبكى من لا تتكلم يعني ما انتش شايف في ايه ولا سامع اللي حواليك قمة الرعب ولا عارف تسترخ حتى حد ينقذك قمة الرعب والفزع والنار تلتهب عليك ثم لما تخبو لانه مش لاقي حاجه تاكلها خلاص تعاد مرة أخرى تعاد انت مرة أخرى ويعود اللهب مرة أخرى لو الإنسان يعني تخيل وتصور ذلك وهو يعني يقرا القرآن هيكون ده حال بقى هيكون حالنا زي حال سيدنا عمرو بن عمر بن عبد العزيز ان هو قراها فلم يستطع ان يجوزها ليه لانه وضع نفسه في موضع النذاره حتى نفسه في موضع ان هو الذي يخاطب بهذا الكلام تمام. فهما كانوا بيقرأوا القرآن لذلك يقول لك ايه اقرأ القرآن وكأنه أنزل عليك يعني اقرأ القرآن وكأن كل إثابة تخطبك أنت مش حدثين فائدة قال ابن عشور وفي قوله كلما خبت زدناهم سعيرا إشكال لأن نار جهنم لا تخبؤ وقد قال تعالى فلا يخفف عنهم العذاب فعن ابن عباس أن الكفرة وقود للنار قال تعالى وقودها الناس والحجارة فإذا أحرقتهم النار ذال اللهب الذي كان متصاعدا من أجسامهم فلا يلبسوا أن يعادوا كما كانوا فيعودوا الالتهاب لهم فالخبو والزياد الاشتعال بالنسبة إلى الأجساد لا في أصل النار يعني هو عايز يقول لك إيه إنما خبت وزدناهم إن هي إيه الخبو اللي هو انخفض النار يعني أو اللهب يختفي والزيادة ده بالنسبة لإيه للكافر او العاصر الذي يعذب في النار وليس بالنسبة للنار هنا لان النار ايه لا يخفف عنهم العذاب العذاب لا يخففش ولكن هو اللي ايه جسده ايه تفحم فما فيش حاجة بتاكله فخلاص اللي النار بالنسبة له هو ما عادش لاقي حاجة تاكلها فبتخبوا بالنسبة له لحد ما ربنا يعاد ايه يع يعيد خلقه مرة اخرى ولهذا النقطة اي النقطه النكته معناها النقطه يعني نفس المعنى ولهذه النقطه صلط فعل زدناهم على ضمير المشركين يعني قال لم يكن له عز وجل كلما قبض زادها سعير اللي هي النار لا زدناهم يعني هم اللي السعير ايه هيزدادوا لانه قال عليهم هم بس بسبب ايه تفحم الاجساد قال ولهذه النقطه مساله النار نفسها ما تقلش ولكن ايه اثرها عليهم اللي بيقل لانه هم تفحموا سلط فعل زبناهم على ضمير المشركين للدلالة على أن الزيادة السعير كان فيهم فكأنه قيل كلما خابت فيهم أي النار زبناهم سعيرا ولم يقل زدناها سعيرا واضحة يا شباب دكتور ريشام بيقول بقى وعندي أن معنى الآية جار على طريق التهكم وبادئ الإطماع ولذلك معشور هنشوف بقي الكلام هيوضح صيب وعندي أن معنى الايه جار على طريق التحكم ومادي الاطماع المسفر عن خيبه لانه جعل الزيادة السعير مقترنا بك بكل زمان من ازمنه الخبو كما تفيده كلمة كلما اه التي هي بمعنى كل زمان وهذا ظاهر وهذا في ظاهره اطماع بحصول خبو يوروض لفظ الخبو في الظاهر ولكنه يقول إذا يأسم منه إذ يدل على دوام سعيرها في كل سعيرها بكل أزمان خبوها فهذا الكلام من قبيل التلميح وهو من قبيل قوله تعالى ولا, ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وقول إياس القاضي للخصم الذي سأله على من قضيت قال على ابن أخت خالك يعني عليه هو يعني يعني القول ده اللواء الأخير ده هو ظهر ده كلام الدكتور هشام ان هو بيقول ايه بيقول ان, إن الخبو اصلا هنا مش موجود مش هيحصل لان الله سبحانه وتعالى ايه جعل ازدياد ازدياد السعير معلق على حصول الخبو فكلما جاءت النار يعني لتخبؤ زاد سعيرها فعمرها ما هتخبؤ يعني هو عاجل ان ايه كأنه علق الخبوة على امر مستحيف عمره ما يحصل اصلا لان كل ما بتجي تخبؤ اللي يحصل السعير يزداد يبقى عمرها ما هتخبؤ وضحي شباب قول الاول بيقول ايه انها بتنقص بسبب تفحم الاكساد ثم تعود مرة اخرى انتم معي شباب ولا الصوت اقطع ولا ايه تمام يبقى قول الاول بيقول ان في فعلا نقص للنار لا لنقص النار نفسها ولكن ينقص اثاروها على اهل النار لانهم تفحموا حتى يعادوا خلقهم فتزداد لأنها تأكل الأجساد مرة أخرى ده قول أولا قول السن مش هتقل أصلا ولا حاجة ولكن كلما جاءت لتخبؤ زاد السعير تمام وكمة كلما ديت ايه علقت الزيادة على ايه الخبو يعني كلما هيجي يحصل الخبو تزداد فعمرها ما هتخبؤ وضح شباب بمعنى المقصود هنا طيب تمام Mm-hmm. <laughs> وايه الفوائد اللي نقدر ندعو او نخاطب فيها الملاويين تعال نفكر مع بعض كده ونحشرهم يبقى اولا في معنى الله سبحانه وتعالى يحشر المجرمين ويجمعهم والازدحام وما إلى ذلك على وجوههم وطبعا تعرفين أنه أي إن على وجوههم قيل كيف على وجوههم قالوا الله عز وجل الذي جعلهم يسيرون على أقدامين في الدنيا قادر سبحانه وتعالى على أن يسيروا على وجوههم في الآخر وديفها قمة الإزلال لأهل النار تمام ثاني حاجة إيه عميا وبكما وصمة سيكون يقول ايه ان لا تعصي لها بعينك فهي امانة حتى لا يحشرك الله اعمى يوم القيامة لان العاصب يحشر اعمى وفيها ايضا مسألة ان هو ايه حرم النعمة التي لم يشكرها ماشي ده معنى جميل والمعنى التاني ان هو ايه قمة الرعب يعني تخيل واحد اعمى انت لو اضرب لك مثال يعني انت لو مثلا حد غمك او او فقوضة ظلمة مثلا نور قطع وانت فقوضة وسامع حاجة اعمال تتحرك حواليك من شعر في ايه ستبقى في قمة الرعب ما عارف ايه. ممكن لما النور يرجع او تفتح تلاقيه مثلا قطة صغيرة او مش عارب لعبة اي حاجة بس كانت وانت مش شايفها وفي الظلمة كانت مخوفاك صح تخيب ان انت في اهوال وعذاب وضرب من كل نحية و و وما انت شايف فده قمة الرعب يعني العمي هنا مش مجرد فقدان نعمه البصر والاحساس والبكم من الكلام والصم اللي لا ده كمان في في ايه في وضع العذاب بيبقى اصعب بكثير زي مثلا لما ايه يغموا ويضربوه مثلا ده بيبقى عذاب اعلى ليه لانه مش الضرب جاي منين حتى مش عارف يفتدي يعني مش عارف يصد الضرب هو مش شايف متغمي وبتضرب بقى ايه مش عارف يبعد عن مصدر الضربه او فاهمين قصدي فوق كده بقى والله المثل على الكافر بيضرب ويعذب ويسحل ويوقد عليه النار ومش عارف مصدر النار جاي منين هو بيلاقي النار فجاه عليه تمام اعمى مش شايفها اصم مش سامعها وهو بيتقرب منه وابكم مش عارف حتى يستغيث من هذا العذاب يبقى العمى وعمي والبوكم والصم ديتنا ايه دي بتفيد زياده العذاب والازلال والرعب وبعدين مأواهم جهنم أنها هي التي تؤويهم يعني ما لهم مش مكان تانا يروحوه كلما خبت زدناهم سعيئة يعني عمرهم هذا أصدرت تزاد تمام ما تسألت الكفار يحشرون عمي دي أصدر موجودة في أي تانية كمان ونحشرهم يوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة أعمى قال رب لما حيرتني اعمى وقد كنت بصير ايه معروف تمام جميل طيب احنا ايه اللي نستفاده بقى في لما قلنا العذاب الاليم والخوف والرعب وان العذاب المتصاعد لا يقل بل يزداد تمام كل ده جميل ايه كمان ممكن نقوله في هذه الايه او بمعنى آخر نذكر نفسنا بها امتى او نستخدمها في الناس امتى ايوه جميل عدم تسويه الناس مع عذاب الله صحيح بجدا بنستخدمها في كذا موطن الموطن الاول هو ان انت تخوف نفسك وتخوف الناس من عذاب الله عز وجل سبحان الله و يحذركم الله نفسه تحذر تحذر من عذاب الله لأن عذاب الله شديد أليم او زي ما اختنا هنائكا بتقول انه يديد الأجسام و ينهي الأجسام لأنها كلما خبط الخبوة تفهم الأجسام يبين اذا اول حاجة ان احنا ايه نخوف الناس و من عذاب الله أنه أليم شديد سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى يبقى هذا إيه أول حاجة الحاجة الثانية أننا إذا رأينا عذاب الناس يعني نشوف مثلا ما يحصل إخواننا مثلا في سوريا او في غيرهم او غير ذلك يعني وقد يعني البعض يخاف من ذلك او مما يحدث أو غير ذلك لا نقول له لا لا تخاف لأن إذا كان هذا يخيفك فاعلم أن ما عند الله عز وجل أخوف وما عند الله أشد ألما وأشد مهانة وأشد رعبا وأشد ازديادا وهذا الذي أعده الله أعزال للظالمين هؤلاء الظالمين جعل الله أعزال لهم هذا العذب وسيشف الله أعزال لصدور المؤمنين بذلك يوم القيام لما يشوف هؤلاء هم يعذبوا أشد العذب تمام فعرف أن هذا هو مصير الظلمة والمتجبرون فلا تخاف وصف في عدل الله عز وجل هذا أول حاجة وثانيا إذا كنت تخاف من عذاب الناس فعذاب الله عز وجل أخوث تمام وزي ما أقول محمد بيقول إن إحنا إيه؟ لا نكون كالذي يجعل فتنة الناس كعذاب الله نعلم أن الله هو الأشد تمام جزاق الله حي. طيب بعد كده بقى آآ آآ صورة الكحف قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق تمام قال الرذي وصف تعالى تلك النار بصفتي الصفة الأولى قوله تعالى أحاط بهم سرادقها والسرادق هو الحجزة التي تكون حول الفسطط فأثبت للنار شيئا شبيها بذلك يحيط بهم من جميع الجهات والمراد أنه لا مخلص لهم ولا فرجة يتفردون بالنظر إلى ما ورائها من غير النار بل هي محيطة بهم من كل الجوانب قال بعضهم المراد من هذا السرادق أدخان الذي وصفه الله في قوله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي فلا سفعب فقالوا هذه الأحاطة بهم إنما تكون قبل دخولهم النار فيغشاهم هذا الدخن ويحيط بهم كالسرادق حول الفسطة يبقى إيه إلا هيبتقول إيه إن عتدنا للظالمين نارا أحاطا من سرادق يبقى أول حاجة الإيه الإحاطة تمام نتكلم على الأحاطة دخن أم صور أم غير ذلك الصفة الثانية وإيه يستغيث ويغاث, ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه قيل في حديث مرفوع أنه بردء الزيت يعني الماء المهل ده عمل زيت زيت المال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل بيت المال وأخرج نفاسة كانت فيه وأوقض عليها النار حتى تلألأت ثم قال هذا هو المهل وقال أبو عبيدة والأخفش كل شيء اذبته من ذهب او نحاس او فضة فهو المهل يعني عايز يقولك المهل ده مش ذات مغلي او كده لا ده هو معدن سائل معدن اوقض عليه حتى وصل الى السيولة سواء ذهب او نحاس او فضة او فضة انه الصديد والقيح وقيل انه ضرب من القطران ثم يحتمل أن يكون هذه الاستغاثة لأنهم إذا طلبوا ماء للشرب فيعطون هذا المهل قال تعالى تصل نارا حميمة تسقى من عين, تسقى تصل حامية تسقى من عين آنية ويحتمل أن يستغيثوا من حر الجهنم فيطلبوا ماء يصبونه على أنفسهم للتبريد ويعطون هذا الماء كما قال تعالى حكاية عنهم أن أفيضوا علينا من الماء وقال في أيات أخرى سراب لهم من قطران وتغشى وجوههم النار فإذا استغاثوا من حال جهنم صب عليهم القطران الذي يعم كل أبدانهم كالقمص وقوله تعالى يغاثوا بماء كالمهل وأراد على سبيل الاستهزاء كقوله تعالى زدناهم سعيرا ثم قال تعالى بئس الشراب أي أن الماء الذي هو كالمهل بئس الشراب لأن المقصود بشرب الشراب تسكين الحرارة وهذا يبلغ في احتراق الأجسام مبلغا عظيمة ثم قال تعالى وساءت مرتفقة قال قائلون ساءت النار منزلا ومجتمعا للرفقة لأن أهل النار يجتمعون رفقاء كأهل الجنة قال تعالى في صفة أهل الجنة وحسن أولئك رفيقا أما رفقاء النار فهم الكفار والشياطين والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء وبئس موضوع الترافق النار كما ان نعم الرفقاء أهل الجنة ونعم موضوع الرفقاء الجنة وقال اخرون مرتفق أي متكأة وسمي المرفق مرفقا لأنه يتكأ عليه فالاتكاء إنما يكون الاستراحة والمرتفق موضوع الاستراحة والله أعلم بمعنى ذا راضي الإبعاء في في الآية قال ان اعتدنا للظالمين النار ان احاط بهم سرادك واي استغيث ويغاث وبماء كالمول يشوي الوجوه باستشفات مرتفقة قال 3 حاجة الاولى ان اعتدنا للظالمين النار ان احاط بهم مع ونسد هذا الصور اللي حول جنة وممكن يبقى ايه من الدخان طب فيديته ايه الصور ده؟ بيمنعهم ان هما يخرجوا ويمنعهم ان هما يبصروا اي شيء خارج النار يفرج عنهم ولو بالتسليح حتى ان هما يبصروا يشايفين حاجة برا النار يعني فيه حتى فرجة شباك مثلا مفتوح فيشوفوا ايه اللي بره النار لا ده كل حاجة مقفلة عليهم ايه لا يعرفوا يخرجوا ولا حتى ينظروا مجرد النظر حتى بس الى خارج النار ما يحجوب عنهم ذلك يبدا رقم واحد ايه ما سألت الصورة داك. تاني حاجة اه او عذاب محيط من كل مكان نعم تاني حاجة وايه تغير يغاطه بماء كالمهش وقال لك بقى ان هو يستغيث من حر النار كما في الآية ايه قفضة عينة من الماء ومما رزقكم الله فيكون الشيء اللي بيستغيث به اللي هيجيلهم المهل المهل ده اللي هو ايه بقى يا اما زيت المغلي يا اما الزهب او النحاس او اي معدن سالة من الغليان او القيح والصديد والقفران تمام يقول لها حاجات ايه يعني التزيد من العذب يشوي الوجوه فهو اصلا اللي بيشرب الماء يمشي على وشه يعني انت وانت بتشرب الماء بتدخل وشك وتمشي على وشك ولا بتدخل بؤك على طول اوه في الفم تدخل الفم صح؟ طب ايه علاقة الوجوه؟ قالك مجرد بس ان هو يقترب من هذا الشراب تمام؟ يريد ان يشربه؟ ان الدخان الذي يتصاعد فقط منه يشل وجوه يعني دخان المهل يشوي الوجوه لان هو هو بيشربه مش بيحطه على وشه لكن الدخان اللي بيتصاعد فقط يشوي وجوه فاهم بالك بقى بالمهل نفسه اللي هو دخل بقى يحرق داخله تمام فعلى شكل نجوفه بيحترق طب ثالث حاجه يبقى اول حاجة الصرادق اللي هو العذاب المحيط وثاني حاجه المله وقلنا صفته ثالث حاجة بئس الشرب وساءت مرتفقة قال لك كمان ايه ساءت النار بقى مرتفق او ساء الشرب او ساء المنزل الذي هم فيه اللي هو او ساءت الصحبة التي يشربوا معها يعني اما المقصود هنا ساءت الإيه؟ المكان اللي هو النار او الصحبة اللي بيشرب معها او الشراب في كلا الاحوال ايه ساء ذلك يبقى او المتكئ اللي هو المكان اه يبقى حاجه من الاثنين بس اما الايه الشراب اللي هو ايه بقس النار او الايه الرفقاء تمام النار هي مكان الايه المرتفقه اللي هو في او يتقابلوا فيه يعني النار مكان يتقابل فيه اهل العذاب اللي هم الظالمين او بئس الرفقاء اللي هم الظالمين نفسهم بقى. قال لك لئي بئس الرفقاء لأين مين اللي في النار يعني يعني ما واحد دعم المعصية من عيز تكون سبب في ادخال النار هو يتفكر ان المعصية دي مودانية هبقى فين؟ هبقى مع مين؟ يعني مثلا على سبيل المثال انت مثلا بتذاكر وتجتهد مثلا عشان تدخل كليا كوي ستبقى تفكر ان انت هتدخل هتبقى مع ايه؟ مع طلبة كويسين وناس سين ناس محترمين فاهم قصدي غير اما تدخل مثلا مكان مثلا في اقل او معروف عنه مثلا ان في مستوى متدن مثلا من التعليم وكده بيبقى في في ناس محترمه وكل حاجه بس اغلب الوسط ده بتلاقي في ناس بقى ايه بتتعف كذا من المنكرات وتفعل كذا من وتقول كذا من الفاظ الخبيثه وغيرك صح فلما تقول له انت يابني يا ما تذكرش ليه ده عدم مذاكرتك ده هتوديك فين طضيعك لنفسك ده هيوديك فين هيوديك انك تبقى زميل فلان وفلان وفلان اللي في مثلا في مدرسة كذا المدرسة اللي هي الفاشلة اللي ما حدش بيخشها غير الناس الضاعة فيما قصدي فمع الفارق بقى ان انت تقول لنفسك انت ما بتعملش الصالحات طب ده هيوديك فين هوديك تبقى مع الشطان تبقى مع ابو جاهل وابو لهب تبقى عبد الله بن قباية بن سلول واماية بن خلف تبقى مع مين؟ تبقى مع الموثلين والمغنيين والفثقة والزناة والأعرى عايز تبقى مع دول في الأخيرة؟ ولا عزو بالله؟ فهي بقس الشراب وسائس مرتفقه؟ ولا عايز تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومع سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا زكريا والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة عبد الرحمن ابن عوف و... وتبقى مع التابعين والصالحين احمد ابن حنبل والشافعي ومالك ونحسابهم و... كذلك والمزكين مع الله وتبقى مع الناس الحلوة دي كلها عايز تبقى مع مين والمجاهدين بقى في كل زمان ومكان والشهداء والصالح عايز تبقى مع مين عايز تبقى فاءة مرتفقة ولا عايز تبقى حسنة اولئك رفيقة تمام جميل بقيت الكلام بقى عن الآية أكل وقال سيد قد في قوله تعارى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاطا بمسرادكها ويستغيث ويغاص بماء كلموه ليشهي الوجوه بئس شراب وساءت مرتفقة قال إن أعتدنا للظالمين قال أعددناها وأحضرناها فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ولا تستغرق ولا تستغرقوا زمانا لإعداله يعني النار معدة أعتدنا خلاص جاهزة مش لسه بقى يوم القيام هتتعدلهم بي كما قالنا أيها السلام أقض عليها حتى إيه احمرت وأقض عليها حتى بيضت وأقض عليها تسودت خلاص يعني جاهزة خلاص مش لسه هتعد والعزب الله هي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ولا تستخرج زمنا لإعدادها والتعبير هنا بلفظ أعتدنا يلقي ظل السرعة والتهيئ والاستعداد والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهيئة للاستقبال وهي نار ذات سرادق يحيط بالظالمين فلا سبيل إلى الهروب ولا أمل في النجاة والإفلاس ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة أو يكون فيه استرواح نفس كلام بس الإسلوب أدب أجمل شوية ان ايه لا في محيط بيهم والعزم لا عارفين يخرجوا ولا حتى في شباك او فرج يدخل منها هواء ولا يشوفوا حاجه منها بره ولا اي حاجه فان استغاثوا من الحريق والظمأ اغيثوا اغيثوا بماء كدردئ الزيت المغلي في قول وقد صديد الساخن في قول يشهى الوجوه بالقرب من بالقرب منهما فكيف بالحلوق والبطون يعني مجرد القرب منه الدخان بتاعه بيشوه الوجوه فاهم بالك بقى, بقى بالايه بالحلق والبطن الذي دخله بئس الشرط الذي يغاث به الملهفون من الحديق ويالسوا النار وسرادقها مكانا للارتفاق والاتكاء وفي ذكر الارتفاق في سرادق النار تهكم مرير يعني ساءت مرتفقة هو أصلا هم يبقوا مرتفقين والعالين متكئين لا يبقوا بتعذبه لكن ده تهكم مرير فما هم هنالك فما هم هناك للارتفاق إنما هم للاشتواء ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحة هناك في الجنم وشتان شتان وبينما هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناة عدن للإقامة تجري من تحتهم الأنهار برية وبهجة النظر واعتدال نسيم هم هناك للارتفاق حقا متكئين فيها على الأرائق وهم رافلون في ألوان من الحرير من سندس نائم خفيف ومن استبرق مخمل كثيف تزيد عليها أثاور من ذهب للزينة والمتع نعم ثواب وحسنة مرتفقة يبقى عايز يقولك أن كلمة إيه, إيه بيس شرب وساءت مرتفقة مفيش أصلا ارتفاق بس فيها عشان يقابلها بإيه بحسنة مرتفقة يقولك شفت بقى الفرق بين القاعد مع النبي والسلام والصحابة والقاعد مع إبليس وأبو جهل وأبو الأهل ومن شاء فليختار ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليجالس فقراء المؤمنين وجباههم تفوح منها رائحة العرق او الفلينفر فمن لم ترضه رائحة العرق في تلك الجباه التي تضد القلوب الزكية بذكر الله فليرتفق في سرادك النار وليهنأ بدردئ الزيت او القيح يغاث به من النار تمام نتهكم يعني وفي الدر المأسور او في الدر المأسور وأخرج احمد وعبد, وعبد ابن حميد والترمزي وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بمائه كالمهل قال كعكر كعكر الزيت فاذا قرب اليه سقطت ثروه وجهه فيه يعني كان جاي له ايه اناء فيه زيت كده اول ما يقرب منه ثروه راسه هتقع من الغليان واخرج ابن منذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله كالمهل يقول اسود كعكر الزيت وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم عن عاطية قال سئل ابن عباس عن المهل قال ماء غليظ كذرد الزيت وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم عن المجانس قوليك المهل قال القيح والدم الأسود كعكر الزيت وأخرج ابن أبي حاتم عن مضحقة قوليك المهل أي أسود وهي ثوداء وأهلها سود تمام هنوفق هنا ان شاء الله نعلق بقى على الاية او على الايات يبقى احنا اتكلمنا عن اية ايه ان عتدنا للظالمين نارا احاطى بمسر ديكها واي يستغيث ويغاسه بماء ان كلموه ليشوي الوجوه بئس الشراب ووسائت مرتفقة وانا الاية لها فيها عتدنا ان النار معدة واحاطى بمسر العذاب المحيط الذي لا امل للفرار منه ولا ولا متنفس يدخل منه الريح او يدخل منه أي اي نسمه او ينظرون إلى خارج النار ويسقيثوا يغاصوا بماء كالمغسل هو الزيت المغلي القيح والصديد هل هو غير ذلك كل هذا ايه أنواع من العذاب ذكرت ويشوى الودو من من كثره الغليان ومن عظمي هذا العذاب الودو تشوى لمجرد ايه الدخان الذي يخرج من النار بئس الشراب يعني بس هذا الشراب وساءت مرتفقة وقالنا الارتفاق هنا ايه الصحبة اللي معاه ولا يوجد الارتفاق ولكن ذكر ايه لاتهكم او للمقارنة برفقة المؤمنين وبعضهم البعض مع النبيين والصالحين وشهداء في الجنة وضح شباب طيب اللي عنده بقى معنى او فائدة في هذه الاية نقولها امتى او نستفادها امتى او الفوائد دي نطبعها على نفسنا امتى وندعو الناس بيها امتى التسليل لمن حسن نفسه على طاعة الله تمام وأنه سجنها سجن شديدا أن في النار أن النار محاطة بصور يعني أنت تهرب من سجن آآ بسجن نفسك على الطاعة في الدنيا معنى جميل جدا فعلا أن أنت أو سجنت في الدنيا سواء السجن المادي او المعنوي أن أنت سجنت نفسك عن المعصية وعن الشهوات فهذا أفضل وهو المفر من تجني الاشره على عز الله وذكر اهل النار واهل الجنه ليكون القلب بين الخوف والرجاء جميل كل من التعب والعناء في طاعه الله وكل ابتلاءات هي لا شيء امام العذاب فالمصبر على الطاعه تمام. أو تشبه آية بلى من كسب سيئة وأحضت به خطيئته ماشي بس دي حاجة يعني الموضوع يعني لان السيئة منها ما هو محيط ومنها ما ليس محيط السيئة المحيطة هي الكبيرة هي هي الكفر الكفر هو السيئة المحيطة تمام فمن كسب سيئة أي سيئة وأحضت به خطيئته السيئة التي تحيطه بالإنسان هي الكفر التي تمنعه من الدخول في الجنة لان الايات بتكلم على انها سفاعة لكفر لهم حرفوا الكتاب وغير ذلك من اليهود وبتكلم انهم قالدين في النار مش هيخرجوا منها فليست كله سيئة محيطة واضح؟ لكن النار نفسها بقى محاطة كما تمام الحرص على اختيار الرفقة الصلاح جميل جدا ايه كمان يا شباب ان عتدنا الله يمهل ولا يهمل يعني انهم النار معدة لكن الله غالد ايه يمهلهم وفي الاسر ايه سيدخلون هذه النار جميل يبقى احنا اذا اه احنا ايه اه مسألة الـ الـ حرص على الطاعة في الدنيا خير من ان تحبس في النار يوم القيامة يبقى انصبر نفسنا على الطاعة بكده حتى لو حسبت ان الطاعة سجن وده مش حقيقة لان انت هتتلزز بيها لو حتى لو حسيت في البداية ان انت تسجل نفسك على ان تسجل في النار ولا عزو بالله بك تمام ومسألة الايه شدة في العذاب والمهل وغير ذلك ومساله الرفقه الصالحه واللي الانسان يسعى اليها فده ممكن نستخدمه ايضا في الدعوه لما يجي حد ماشي مع صحبه فاسده وعايزوا يلاقوا غير ذلك نقول له ايه ان هذه الصحبه ستلعن بعضها بعضا وهتبقى يعني انت بتحب ده يبقى رفيقك في utter e ee تحب ده يبقى معك في الأسرة اللي يصلي عليك لما تموت ويدعيلك هو أصلاً بيصلي أساساً ولا بتحب يبقى صاحبك فلان الصالح وفلان الطائع وهو اللي يصلي عليك وهو اللي يبقى رفيقك في الجنة فلان حافظ العربي للقرآن فلان الذي يدعو إلي الله إلى غير ذلك تمام؟ فيبقى فيها المسألة الكلام عالصحبة ومسألة الكلام على حبس النفس على الطاعة أمين يا شباب؟ 對啊 اوك خلاص مدرسة فاضل وبعدين بقى احنا نتوقف اسبوعين ونكمل باقي العمره ان شاء الله ماشي يا